في لقائنا السابق قال أجزل الله مثوبته ورفع درجته قوله تعالى ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر تضمنت هاتان الآيتان ثلاثة امور الأول أن آل فرعون جاءتهم النذر والثاني أنهم كذبوا بآيات الله والثالث أن الله أخذهم أخذ عزيز مقتدر وهذه الأمور الثلاثة المذكورة هنا جاءت موضحة في آيات أخرى من كتاب الله أما الأول منها وهو أن فرعون وقومه جاءهم النذر فقد أوضحه تعالى في آيات كثيرة من كتابه قال المؤلف أكرم الله مثواه وطيب ثراه اعلم أولا أن قوله جاء ال فرعون النذر قيل هو جمع نذير وهو الرسول وقيل هو مصدر بمعنى الإنذار فعلى أنه مصدر فقد بينت الآيات القرآنية بكثرة أن الذي جاءهم بذلك الإنذار هو موسى وهارون عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام وعلى أنه جمع نذير أي منذر فالمراد به موسى وهارون وقد جاء في آيات كثيرة إرسال موسى وهارون إلى فرعون وقومه كقوله تعالى في طاها فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك ثم بين تعالى إنذاره ما له في قوله إنا قد اوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى ونحوها من الآيات وفي هذه الآية سؤال معروف وهو أن الله تبارك وتعالى أرسل لفرعون نبيين هما موسى وهارون كما قال تعالى فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين وهنا جمع النذر في قوله ولقد جاء آل فرعون النذر وللعلماء عن هذا أجوبة أحدها أن أقل الجمع اثنان كما هو المقرر في أصول مالك بن أنس رحمه الله وعقده صاحب مراقي السعود بقوله أقل معنى الجمع في المشتهر لاثنان في رأي الإمام الحبيري قالوا ومنه قوله تعالى فقد صغت قلوبكما ولهما قلبان فقط وقوله تعالى فإن كان له إخوة فلامه السدس والمراد بالإخوة اثنان فصاعدا كما عليه الصحابة فمن بعدهم خلاف لابن عباس رضي الله عنهما وكذا قوله وأطراف النهار وله طرفان فقط ومنها ما ذكره الزمخشري وغيره من أن المراد بالنذر موسى وهارون وغيرهما من الأنبياء لأنهما عرضا عليهم ما أنذر به المرسلون ومنها أن النذر مصدر بمعنى الإنذار قال مقيده عفى الله عنه وغفر له التحقيق في الجواب أن من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع المرسلين ومن كذب نذيرا واحدا فقد كذب جميع النذور لأن أصل دعوة جميع الرسل واحدة وهي مضمون لا إله إلا الله كما أوضحه تعالى بقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقوله تعالى واسال من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن الهه يعبدون وأوضح تعالى أن من كذب بعضهم فقد كذب جميعهم في قوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا الآية وأشار إلى ذلك في قوله لا نفرق بين أحد من رسله وقوله لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون وقوله تعالى والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم الآية وقد أوضح تعالى في سورة الشعراء أن تكذيب رسول واحد تكذيب لجميع الرسل وذلك في قوله كذبت قوم نوح المرسلين ثم بين أن تكذيبهم للمرسلين إنما وقع بتكذيبهم نوحا وحده حيث فرد ذلك بقوله إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إلى قوله قال رب إن قومي كذبوني وقوله تعالى كذبت عاد المرسلين ثم بين أن ذلك بتكذيب هود وحده حيث فرده بقوله إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون الآيات ونحو ذلك في قوله تعالى في قصة صالح وقومه ولوط وقومه وشعيب وأصحاب الأيكة كما هو معلوم وهو واضح لا خفاء فيه وأما الأمر الثاني وهو كون فرعون وقومه كذبوا بآيات الله فقد جاء موضحا في آيات أخر كقوله تعالى وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين وقوله تعالى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى وقوله تعالى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى وقوله تعالى وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم اياتنا مبصره قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبه المفسدين وامال الامر الثالث وهو قوله تعالى فاخذناهم اخذ عزيز مقتدر فقد جاء موضحا في ايات اخرى من كتاب الله كقوله تعالى وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين إلى قوله فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وقوله تعالى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وقوله تعالى وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون إلا غير ذلك من الآيات وقوله تعالى أخذ عزيز مقتدر يوضحه قوله جل وعلا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وقد روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ثم تلا قول الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة الآية والعزيز الغالب والمقتدر شديد القدرة عظيمها قوله تعالى أكفاركم خير من أولئكم قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الزخرف في الكلام على قوله تعالى فأهلكنا أشد منهم بطشا وفي صدر سورة الروم وفي غير ذلك من المواضع قوله تعالى يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر قدمنا الكلام عليه في سورة الطور في الكلام على قوله جل وعلا يوم يدعون إلى نار جهنم دع وقوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر قدمنا أيضا الكلام عليه في سورة الزخرة في بعض المناقشات التي ذكرناها في الكلام على قول الله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين قوله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر الصحيح في معنى الآية أن كل شيء فعله الناس مكتوب عليهم في الزبر التي هي صحف الأعمال وكل صغير وكبير مستطر أي مكتوب عليهم لا يترك منه شيء وهذا المعنى جاء موضحا في آيات من كتاب الله كقوله جل وعلا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا وقوله تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا والزبر جمع زبور وهو الكتاب والمستطر معناه المسطور أي المكتوب والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر أي في جنات وأنهار كما أوضح تعالى ذلك في قوله تجري من تحتها الأنهار وقوله تعالى فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وقد ذكرنا كثيرا من أمثلة إطلاق المفرد وإرادة الجمع كما هنا في القرآن العظيم مع تنكير المفرد وتعريفه وإضافته وأكثرنا أيضا من الشواهد العربية على ذلك في سورة الحج في الكلام على قوله جل وعلا ثم نخرجكم طفلا وفي غير ذلك من المواضع والعلم عند الله تعالى أيها المستمعون الكرام بهذا ينتهي ما كتبه المؤلف في تفسير سورة القمر تقبل الله منا ومنه وستكون لقاءاتنا القادمة في تفسير سورة الرحمن ان شاء الله تعالى فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته